القارعة الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها ما القارعة ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها وما أدراك ما القارعة وما أعلمك أيها الرسول ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها إنها يوم القيامة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم تقرع قلوب الناس يكونون كالفراش المنتشر المتناثر هنا وهناك وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال مثل الصوف المندوف في خفة سيرها وحركتها فأما من ثقلت موازينه فأما من رجحت أعماله الصالحة على أعماله السيئة فهو في عيشة راضية فهو في عيشة مرضية ينالها في الجنة وأما من خفت موازينه وأما من رجحت أعماله السيئة على أعماله الصالحة فأمه هاوية فمسكنه ومستقره يوم القيامة هو جهنم وما أدراك ما هي وما أعلمك أيها الرسول ما هي نار حامية هي نار شديدة الحرارة